إِنَّا نَزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الْمَلَائِكَةُ والروح فيها تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ